الكتابابِ وَأخَر وَُخَر مُتَنشابِات فَأََّا الذي نَفِي قُلوا بِهِمْ زَيغُون فَاتَّبِعون فَتَّبِون مَا تَنشَابَهَا مِنْهُ بَتِغَ الفتْنَةِ وَبَتِغاء تَأويِلِ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 اقُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أُوتِيتُمُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مُلَاءَ إِنَّ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا وَلَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا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 تَوَدُّ لَ أن بَينَهاَا وَبَيَْهُ أَمَدًا بَعيدَا وَيحَذّكُم اللههُ نَفْسَ واللهُ رَأُوفُ بِالعباد قُلإِنكُم تُم تُحبّونَ اللهه فَتَّبِعون يحبِبَكُم الله وَيَفِذ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ واللهُ غَفُور الرحيم والأَطيع اللهَّه وَرَّسُول فَإِن تَوَّ فَإِن اللهَّهَ لا يُحبُّكَافِرين إِ اللهَّ صطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إبِهِيمَ وَآلَ عمرانَ على العالممين ذُرِّيَةَ بَعضُهَا مِنْ بَعضم وَلَّهُ سَميعع عَم.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 إ الله يزك م ش قُْ ب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 وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يَا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه الْمَسِيحُ عيسى بن مَرْيَمَ وجيها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 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ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 لِمَ تُ حّونَ فيِي مَا لَْسَ لَكُم بِِعِل واللَّهُ يعلممُ وَأَنتُم لا تَعون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وبا كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا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 وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ, أو يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضُّلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُّلِ الْعَظِيمٌ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ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 إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا, ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو مِنْ عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 بما كُُم تعَمونَ الكِتابَ وَوبماكُ تُمْ تَدسُون وَلَا يَأمررَكُمْ أَ تَاتَّخِذ الملائِكَةََّ بينَ أأَغْبااب يَأمُكُمْ ب بالالكُفْنِ بعد إِأَتُم مُسلمون.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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل, وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَذِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون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 يا أيهََّينَ آمَوا إِ تُطيعوا فَرقَم مَِ الذيينَ أُوتُ الْكتابَ يَردّكُمْ يَردّكُم بَعْدَ إبانَانكُم كَافِرٍ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ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 آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ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 تَلم ي فقونَ في هذه الحياةِ الدُّيا كَثَ لرحٍ فيه صِد كماَثَ لريحم فيِيهَا صب الصابد حَوثَقَمِ ظَلَوا أَن فُسَم فَأَهلَكَتنا وَمَا ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَالَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَنكَ الْأَعْيُنُ عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مَتَاعُ قِلَّةٍ فِي الدُّنْيَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 واللههُ سَمعٌ عَليم إذهَم مَ الطاءِ فَتَانِ مِنكُم أَن تَفْشَل واللَّهُ وَلهُمَا وَوعلَى اللهَّ فَلْيَيتَ وَكل مُؤمِلون وَلا قَدَنَ صََكُم اللهَّهُ بِبَدَر وَأَنتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُ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 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَاتَّقُ اللهَّه لا عََّكُم تُفْحون وَاتَّقُ رَنَّةِ أعِدت للِكَافِرين وَأَقير اللهَّه وَغسُولَ ل عَكُم وَسَارعُ إى مَغفَِة مِّر وََبِّكُمْ وَجََّةٍ عرْضُهَا السمواتُ وَالأَْرضُ وَوعِدة للِمُتَّقينَّينَ يُ فِ قُونَ فيِي السَِّّ وَالضَّ الرَّاءِ وَالكَظمِين الغَيظَ والعَافينَ عن النَّاس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 وَلَمْ نُصِرَّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ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 وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا ناته منها ومن يرد ثواب الاخره ناته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربي هُنَاكَ كَثِيرٌ فَمَا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وما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 ثَُّ أَن زَل عَلَيكُم مِنْ بَعْدِ الْ الغَمِّ أَمَنَةًَ نُعَاسَيَ الْ شَقَائِفَةَم مِنْكُمْ وَطائفَةُم قَدَاءهََّتْهُمْ أَنْ فُسُهُمْ يَظُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْ الحَِّظََّ الْجَهِلَ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 يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع انما استزلهم الشيطان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون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 وَمَا كانَ لِنَبين أََغُل وَمَ يَغْلُ الْ اليأْتِ بِمَا غَلَّ يَومَ الْ القِيياامَ ثَُّةُ وَفَّ كلُلُّ نَفْسَّا كَسَبَت وَهُم لا يُظْلَون فَمَن التَّبَع لِضوانَ اللهَّهِ كَمَنْ بَاء بِسَفَطٍ مِنَ اللهَّهِ وَمَأْوهُ جَهََّم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو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 قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا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 قُ الْ الفَدرَأُعَْ أَن فُسكُم الْ المَوْوتَئٍِ كُ تُمْ صَادِقين وَلَا تَحسَبًاَّذينَ قُتِلُ فِي سَبين اللهِ أَمواتَ بَْ الأأَحياءُ عِدَ رَبِّهم يهزَقُون فَِحينَ بِمَا آتَ اللهَّهُ مِنْ فَبُّلِه وَيَسْتَ بِشِرُون وَيَسْتَبِشِعونَ بِالَّذينَ لَمّ ي الحَقُوبِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أََّ الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان ان الله وان ان الله لا يضيع اجر المؤمنين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 حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ بُلُمٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 تُبََّ فيِي أَموالِكُم وَأَنفُسِكُمْ وَلَ تَسمَعُ مِن الذيذينَ أُوطُ الكِتابَ مِن قَبلِكُم وَمِن وَمِنَ الذيينَ أشَكُ أَذَن كَفير وَإِن تَصِْروا وَتَتَّقُ فَإِن ذَِكَ مِن عزْم الأُبور.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 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاءولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا بُلَادِيَّنْ يُدَاعِي لِلْإِيمَانِ أَن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُرُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سِيئَاتِنَا وَتَغَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْنِفُ الْمِيعَادِ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 وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ذَهُو حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ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 أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُواهُ لَعَلَّكُمْ